يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراء وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتياء